آه <تصفيق> <تصفيق> الروح تسري والملائكه حولنا فاض <طبع> المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعنى الأمان والمعاني عن معنى الوفاء قد فحمل هذا اللقاء. روح تسري والملائك حولنا راب المساء, المساء إن الحمد لله تعالى نحمده نستهين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنواصل الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والذي أشار إليه البخاري رحمه الله في الباب السادس من كتاب الرقاق لما بواب عليه بقوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ثم قال فيه سعد أي فيه حديث عن سعد وذكرت في المرة الماضية أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في أحد عشر موضع من صحيحه وبوب على كل موضع بتبويب مختلف ووضع كل حديث في كتاب مختلف أيضا إلا في كتاب الوصايا فإنه كرر الحديث مرتين إثنتين قبل أن أدخل إلى فوائد حديث سعد من خلال تبويب الإمام البخاري أريد أن أشير إلى مقالة قديمة أطلقها بعض العراقيين وهي أن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة عشار في القياس وقد يعني أنكر لفيف كبير من العلماء هذه المقالة وصنف بعضهم كتبا في ردها والآخرون صنفوا فصولا من كتب في ردها والذي قال هذه المقالة أعتقد أنه لم يعنى بالنصوص العناية الكافية كان زمان مدرسة العراق يقال عنها مدرسة الرأي ومدرسة الحجاز التي يتزعمها مالك وغيره كإبراهيم بن سعد وابن, وابن أبي ذئب وابن عيين كانوا يطلقون عليها مدرسة الحديث يعني مدرسة الرأي في العراق يعني كان كانوا أو لا أقصد أهل العراق جميعا ولكن أقصد الحنفية يعني أقصد أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله في هذه الآونة وليس في الذين جاءوا بعدهم الذين جاءوا بعدهم الحقيقة كان لهم عناية أكثر من أبي حنيفة بالحديث لم يكن بضاعتهم في الحديث كثيرة فكانوا يلجؤون إلى المقاييس تعرض المسألة فيقيس في الوقت الذي يكون في المسألة حديث صحيح مثلا فيها وقد يكون الحديث نصا في المسألة ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف جعل كتابا من هذه الكتب سماه الرد على أبي حنيفة فيما خالف فيه الحديث ليكون مثلا كما قلت أبو حنيفة رحمه الله لم يكن له عناية كبيرة بالحديث يعني يمكن تلاميذه كان لهم عناية أكبر من أبي حنيف هذا بالحديث فكان احيانا يلجؤون إلى القياس في إثبات حكم ويكون في المسألة نص وهذا النص يكون عند أهل الحجاز حصل بقى مشادات ما بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث يعني لا يتسع طبعا الوقت إلى ذكرها لكن الذي أطلق هذه الكلمة وقال أن النصوص, النصوص الشرعية لا تفي إلا بمعشار ما يحتاج الناس التسعة عشر في القياس قلت إنه لم يكن له عناية بالنصوص الشريعة الأئمة المحدثون ونأخذ الإمام ستة مثلا كنموذج للذين ردوا ردا عمليا على هذه المقالة الإمام ستة إحنا طبعا عارف عارفين يعني أسماءهم يعني الإمام البخاري مسلم ويطلق عليهما الصحيحان وبعدين أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه هؤلاء صنفوا كتبا في الأدلة وبوابوا تبويبات على هذه الأحاديث يعني قسموا الكتاب بتاعهم إلى كتب و. قسموا الكتب إلى أبواب بوابوها يعني زي ما قلت لكم في البخاري يقول لك باب بدء الوحي باب كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الغسل كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب الزكاء كده يصنفوا كده والكتاب يبوابه أبوابا يقولوا باب, باب كذا باب كذا ثم يقوله تحت الباب مجموعة من الأحاديث التي تناسب هذا التبويب الإمام البخاري زعيم المسألة دي ويعني كبيرهم فيها من عادته أن يكرر الحديث الواحد في أبواب شتى في كتب شتى ويبوب على الحديث في كل باب بتبويب مختلف ليدلل على أن هذا الحديث يشتمل على أكثر من حكم زي الحديث اللي احنا بنتصدل شرحيه الآن ابي وقاص الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وضعه في أحد عشر موضعا وعلى كل موضع يضع تبويبا مختلفا مما يدل على أن هذا الحديث يشمل أحد عشر حكما وطبعا إحنا نقدر نزود على أحد عشر حكم كمان 11 و11 و11 يعني ممكن انا اطلع من هذا الحديث اكثر من 50 حكما اذا واستعنا القول بدلالة المفهوم ده البخاري مسلم رحمه الله قسم كتابه الى كتب لكنه لم يبوب صحيحه يعني يقول كتاب الايمان كتاب الوضوء كتاب الغسل مثلا كتاب الحيض كتاب الصلاة صلاة المسافرين مثلا كتاب صلاه الخوف صلاة العيدين يبو يعني قسم كتابه إلى كتب لكن لم يبوب لم يقل باب كذا باب كذا طب انت التبويب اللي انت شايفه صحيح مسلم النهاردة ده تبويب مين هذا تبويب الامام النووي رحمه الله والنووي ليس وحده الذي بوب صحيح مسلم بل بوبه أئمة الآخرون لكن تبويب النوة كان أكثر التبويبات شهرة أما بقية أصحاب السنة الأربعة فهؤلاء هم الذين بوابوا كتبه يقول باب كذا باب كذا هم اللي بوابوا هذا هذه الكتب الذي فرق الأحاديث أو كرر الأحاديث في كتب شتى غير البخاري من أصحاب الكتب الستة هو الإمام النسائي مسلم قلما يكرر كذلك أبو داود الترمذي ابن ماجة قلما يكررون الحديث مرة أخرى قلما مما دل علينا وقد يكرر أحيانا لكن قلما يكرر النسائي رحمة الله عليه جمع ما بين طريقة البخاري في تكرير الحديث الواحد في عدة كتب وبين طريقة مسلم في جمع الأسانيدي للحديث الواحد في مكان واحد وهذه خصيصة للنسائي لم تعرف لأحد من أصحاب الكتب الأخرى زي الأئمة بقية أصحاب السنن أو غيرهم زي ابن خزيمة زي ابن حبان زي مثل قبلهم الداريمي وغيره يعني من أصحاب الكتب التي كانت تعنى بالتبويب تبويب الايه الكتب يعني فالقول بان النصوص الشرعية لا تفي الا بعشر ما يحتاجه الناس كلام خاطئ غير صحيح وحديث سعد ابن ابي وقاص اللي احنا سنتصدى له الان وقد يستغرق معنا حلقة اخرى او حلقة بعدها ادي ح يعني تبين لنا كيفية التعامل مع النصوص ويا ليت الذين يدرسون الحديث أو يدرسون الفقه يعنون بالنظر في الأدلة وأنا دائما أنادي بأن ندرس مثلا الفقه من كتب الأدلة وأنا أرجو أن يفهم كلامي فهما صحيحا حتى يقول قائل أننا يعني أرمي بالمذاهب الفقهية عرض الحائط عرض الحائط لا الكلام ده غير صحيح أقول المدرس الذي يدرس للطالبة أنا أفضل له أن يدرس الأدلة ولا يدرس كتابا فقهيا الطالب إذا أراد أن يتعلم يدرس كتابا فقهيا نعم ليه لأنه ليس عنده الملكة التي تعينه على استنباط الأحكام من الأدلة ذاك تلميذ إنما الأستاذ اللي المفروض أنه له أهلية لا هو لو تعامل مع الأدلة سيكون أفضل بكثير ليه؟ لأنه لن يقتصر على أخذ حكم واحد من الدليل بل سيعلم الطلبة كيف يتعاملون مع الأدلة ويمكن في أحكام شرعية كثيرة ونوازل تأتينا يبحثون لها عن أدلة ولا يجدون لأن بعض الناس يتصور أن كل حكم لا بد أن يكون له دليل مستقل، وهذا ليس بشرط، ممكن الدليل الواحد يفيد, أو يفيد يعني يفيدني في عدة أحكام، مش لازم كل ما تجي لي مسألة يكون فيه دليل خاص بالمسألة، لا مش لازم، بل ممكن يكون فيه دليل دليل واحد يكون فيه عشرات الأحكام الشرعية. وفي بعض الكتب يعني آآ آآ صنف العلماء صنفها العلماء لحديث واحد حديث مثلا ذي اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصرة ركعتين وسلم الركعتين وخرج سرعان الناس من المسجد ورجل كان يلقب بذي اليدين في يديه طول قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت ثم التفت إلى الناس وكان مغضبا فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فصلى ركعتين ثم سلم يعني إيه ثم سجد لسه وسلم الحديث ده برغم أنه لا يتجاوز خمسة أسطر الحافظ العلائي صنف فيه كتاب قرابة خمسمائة صفحة يعني استنبط فوائد فقهية وأصولية وحديثية وسلوكية من هذا الحديث يعني انت تخلب كفك عجبا يعني كيف استنبط كل هذا من حديث واحد واللي كان كان اماما في هذا الفن وفي الاستنباط ابن دقيق العيد ايضا حديث آه آه هو الطهور ماء الحل ميتته أظن يعني قارب استخرج منه 60 فائدة يعني في في في كفه انواع العلوم وكذلك القاضي عياض عندنا عمل حديث نظم الحديث أم زرع برضو حديث أم زرع والفوائد التي تترتب على حديث أم زرع وهناك مصنفات مستقلة لأمة كثيرين استنبطوا من الدليل الواحد أو من الحديث الواحد عشرات الأحكام يبقى التعامل مع الأدلة سيفيدنا في حل كثير من مسائل النوازل الجديدة التي ليس لها حكم خاص. قبل أن أدلف إلى التتبع الفوائد التي يعني صمّبط الإمام البخاري من حديث سعد في الكتب المختلفة، أنبه إلى فائدتين. فاية الأولى تصحيح خطأ وقعت فيه في المرة الماضية، وأنا بتكلم عن طرق الحديث. أنا قلت إن الحديث ده بيرويه عن سعد بن أبي وقاص تلاتة عامر ابن سعد ومصعد ابن سعد وعائشة بنت سعد التلاتة دول أولاد سعد بن أبي وقاص البخاري مسلم اتفقا على اخراج حديث عامر وانفرد البخاري بحديث عائشة وانفرد مسلم بحديث مصعب كده حد دلوقتي سليم اتفق البخاري ومسلم على رواية الحديث من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري وانفرد البخاري بحديث شعيب بن أبي حمزة وحديث مالك وحديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التلاتة دول عن إبراهيم ابن سعد عفوا عن الزهري وقلت إن مسلم انفرد برواية يونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عينة ومعمر لا. سفيان اتفق عليه مش انفرد به مسلم انا بصحح الغلطة دي وارجو ان اللي كتبوا ورايا او اللي هم عندهم الحلقة والكلام ده برضو يضم هذا الكلام الى الحلقة الماضية حتى لايه حتى يصحح الخطأ رواية سفيان بن عيين دي البخاري رواها في كتاب الفرائض باب ميراث البنات من طريق الشيخي الحميدي عن سفيان بن عيين يبقى البخاري ومسلم اتفق على روايه حديث الزهري من روايه ابراهيم بن سعد ومن روايه سفيان بن عينه معا وانفرد البخاري بروايه شعيب بن ابي حمزه ومالك وعبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمى وانفرد مسلم بروايه يونس بن يزيد الايلي ومعمر كل دول عن الزهري دي الفائده الاولى الفائده ان البخارية رحمه الله إذا كرر الحديث فلا يكرره سندا ومتنا إلا نادرا جدا وأرجو أن يعني ينتبه المعتنون بالصحيح البخاري إلى هذه الفائدة يندر جدا أن يكرر البخاري الحديث سندا ومتنا في أكثر من كتاب بل إذا كرر الحديث لابد أن يشتمل الحديث إما على فائدة إسنادية أو على فائدة متنية عشان ما فيش حد يتصور البخاري بيكرر كده وخلاص يعني مثلا حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري البخاري رواه في ثلاثة مواضع حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي الموضع الأولانة رواه عن أو أحد الموضع التلاتة يرويه عن يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد الموضع الثاني عن أحمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد الموضع الثالث قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذاكي أبو سلمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد إذن برغم أنه يروى عن ابراهيم بن سعد إذن Reason Mode مختلفين رواية ده من ناحية الاسناد يعني رواية أحمد ابن يونس وموسى ابن اسماعيل التبوذكي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرر على تكففون الناس اللي هو أحمد ابن عبلي بن يونس وموسى ابن اسماعيل التبوذكي أما يحيى بن قزعة فروى الحديث إنك انتذر ذريتك الاثنين تنين عن إبراهيم ابن سعد قالوا ورثتك إنما يحيى بن قزعة قال ذريتك والبخاري نبه على المسألة دي قال قال أحمد وموسى ورثتك نبه على الكلمة دي بعد روايه إيه دلوقتي ابن نقازع الال ذريتك طب ايه الفرق بينهم قال لك ان ال الورثه اكبر في المعنى من الذريه يعني الذريه اخص في المعنى ليه لأنه قد يرث البعيد ممن ليس من ذريتك انما تطلق الذريه عاده على الاولاد يعني على اقرب الناس الى يعني الرجل يعني أما الورثة فقد يرث الفرع الإيه؟ قد يرث الفرع البعيد يعني كأن بينهما عموم وخصوص يعني فيه لفظ أوسع من لفظ وطبعا ده ممكن يترتب عليه فائدة فقهية فإذا البخاري أهو إذا روى كما قلت الحديث وعدده لابد أن يشتمل على فائدة إما إسنادية أو على فائدة متنية ممكن يكون إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري في موضع من هذه المواضع وفي الموضعين التانيين يقول عن الزهري أو يكون الزهري في موضع قال حدثني عامر وفي الموضعين التانيين يقول عن عامر والزهري كان يدلس احيانا فلما يورد حدثني دي طبعا بتفرق بالنسبة للمدلس مدلس لا بد أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو لقيته يعني المهم لا بد أن إيه؟ أن يأتي بصيغة تدل على السماع واللقيا ده في حق الإيه؟ في حق المدلس فدي طريقة البخاري برضو عشان مش حد يتصور ان البخاري بيكرر الحديث سندا ومتنا لمجرد استخراج الفائدة الفقهية بس بل قد يكون هناك فوائد سنادية في هذا الحديث. نبدأ يعني ال في أو أول فائدة الإمام البخاري أو في أول موضع الإمام البخاري رواه فيه حديث سعد نبي وقاص رواه في كتاب الإيمان ده أول موضع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول باب قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى ثم أورى هذا الحديث مختصرا على القدر الذي يريده بهذا التبويب فرواه من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عامر عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلوا في في مرأتك. البخاري كما قلت بواب التبويب الماضي قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبه. الباب ده البخاري وضع فيه ثلاثة حديث. الحديث الأولاني حديث إنما الأعمال والنيات وإنما لكل منا وإلوا حديث عمر بخطاب المشهور. والبخاري ذكر حديث سعد عمر بخطب ده في سبعة مواضع من صحيحه هذا الموضع أحد المواضع السبعة التي وضع الإيمان البخاري في الصحيح إنما الأعمال بالنية إنما لكل مريء منوى واضح مع التبويب إن الأعمال بالنية والحزب خلاص وأنا لكل مريء منوى ده مطابق لحديث عبر الحديث الثاني حديث حديث وحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها إلا كان له بها صدقة الشاهد من الحديث ده كلمة إيه يحتسبها والاحتساب هو ابتغاء وجه الله بالفعل أن تفعل شيئا تبتغي به وجه الله لا نسألكم جزاء ولا شكورة يعني العبد الذي يحتسب احتسابا حقيقيا لا يغضبه جفاء المخلوق هذه مسألة مهمة أن أرجو أن ينتبه يعني المستمع إليها في بعض الناس يفعل الشيء لله فإذا وجد جحودا ممن قدم له هذه الخدمة يغضب وقد يقاطعه ويخاصمه يبقى احتسابه مدخول وليس احتسابا صحيحا لأن الذي عملت له بصير وهو رب العالمين تبارك وتعالى أنا فعلت هذا لوجه الله كن هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله أغضبني هذا لا يعنيني لأنني ما عملت له يوما أنا لو عملت له ممكن أغضب فعلا وأقول أنه قابل جميلي بالجفاء لكن الذي عملت له سبحانه وتعالى بصير ويضاعف الأجر ما الذي يغضبني إلا إن في حظ نفس في الموضوع عشان بعض الناس مش فاهم يعنيه الاحتساب الاحتساب أن تفعل الشيء لوجه الله سيان وقع في مكانه أو وقع في غير مكانه افعل المعروفة في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو فهو فهو أهله، وإلا لم يصادف أهله فأنت أهله. فهنا الحديث ابن مسعود بدري إذا أنفق الرجل على أهله أي على مرأته يحتسبها كان له صدقة. إحنا عندنا هنا وقفات. الوق الفقفة الأولى. إذا أنفق الرجل على أهله يبقى له صدقة. طب إزاي؟ والنفقه عليه واجبة. النفقه نفقه الرجل على أهله واجبة. يأثم إذا قصر في النفقه على أهله وهو قادر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته هو ده اللفظ الصحيح مع أن اللفظ الأشهر عند أبي داود وغيره كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول اللفظ ده برغم أنه الأشهر إلا أنه ضعيف ضعيف الإيه ضعيف الإسناد إنما اللفظ الصحيح الذي راه مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتة ويملك ده ممكن تشمل المرأة تشمل الأب والأم طبعا تشمل المرأة يشمل زوجته يشمل أولاده يشمل مماليكه الذين يملكهم يبقى كفى به إثما أن يحبس عمن يملك قوتة يبقى نفق على المرأة واجبة طب إزاي يأخذ أجر وهي واجبة عليه. هو دا دلالة المنطوق وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى يوجب عليك الشيء وتؤجر به إذا فعلته لأنك إذا لم تفعل يبقى قصرت قصرت في الواجب يبقى تحاسب طيب إذا فعلت من رحمته أن يوجب الشيء عليك فإن امتثلت أعطاك أجرا في مقابل الامتثال طيب له, به له بها الصدقة يعني صدقة هنا معناها أجر يعني ذكر الشيء بلازمه لأن المرأة إذا تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله كان في مقابل الصدقة الإيه؟ الأجر فيعني في ذكر الشيء بلازمه الصدق هنا معناها الأجر يعني وهذا كقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها طب ازاي تجزى السيئه بسيئه لا وجزاء سيئه عذاب فذكر, الش... فذكر لازم الشيء هنا وجزاء سيئه سيئه اللي هو هنا بدل تشيل كلمه سيئه دي وتحط كلمه عقوبه يبقى هو دل المعنى هو المعنى المراد لأن السيئه انما يكون في مقابلها إيه؟ في مقابلها عقوبه فكذلك الصدق هنا في مقابلها, مقابلها الأجر فهذا أفاد هذا الحديث بمنطوقه أن المرأة إذا فعل ما يجب عليه أو ما يباح له أنه يؤجر إذا قصد انتثال أحكام, أحكام الله تبارك وتعالى يبقى البخاري لما أورد الحديث حديث أبي مسعود أورد عشان كلمة إيه؟ يحتسبها حتى يوافق الإيه التبويب بابه الأعمال بنية والحسبة. وعرينا جاب الحديث الثالث اللي هو سعد بن أبي وقاص. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في مرأتك. هنا بقى بحث يعني ما تجعله في في مرأتك يعني الرجل بيأكل مع امراته وبعدين بيرفع اللؤمة اما أكل مراته حطها في فم مرأته طب ما هو الرجل له حظ نفسه في الموضوع يعني ممكن يكون بي بيأكل مراته علشان يتقي شرها مثلا نيكة دية والكلام دهوت فعايز يعني ايه يقدم السبت عشان يلاقي الحد فيقوم ايه يأكلها بحيث اطعم الفم تستحي العين بدل ما تنكد عليه دي خلاص خلاص خلصت الموضوع او انه يرغب في مالها أو او يرغب في اي حاجة يبقى ده حظ نفس فهل هذا الحظ النفسي ده يوافق تبويب البخاري باب الاعمال بالنيه والحسبه ها افترض ان في واحد ما عندوش نيه ان يتقرب الى الله باطعام امراته او وضع اللقمه في فم امراته هل هذا يؤجر اه يؤجر هنا البحث يتفرع لفرعين اذا قصد وجه الله وحظ نفسه في نفس الوقت أو إذا قصد حظ نفسه محظا بدون إبتغ الله ذا له بحث وهذا له بحث آخر إذا ابتغى وجه الله عز وجل وفي نفس الوقت له حظ نفس الأمر بين بشرط أن يسبق ابتغاء وجه الله حظ نفسي وده له أمثلة قال الله عز وجل أليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس هي التجارة في زمان الحج واحد رايح يحج وبعدين قال واجب بضاعة معايا أبيعها وعوض او اكسب اتاجر يعني منه حج ومنه ايه يتاجر طب هل الرجل اذا انتوى هذا يؤجر ويتبع حجته يعني يرجو قبولها يعني قال لك نعم اذا قصد الحج ابتداء ومن ثم يتاجر ولذلك الآية إيه ليس عليكم جناح أو أي أنها مباحة ما فيش فيها قربة أن يتاجر إنما القربة تكون في طلب الحج مش في التجارة عشان كده نفى الجناح عن الرجل الذي يتاجر ولم يقل له أجر أو إن التجارة تعتبر قربة إذا الله عز وجل كذلك الرجل إذا جاهد يريد الغنيمة إذا جاهد يريد الغنيمة إذا خرج يريد الغنيمة وحدها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا كلاما واضحا قال من غزى فنوى عقالا فله ما نوى إذا غزى وهو يرجو الغنيمة ليس له اجر له ما نوى لكن إذا غزا لتكون كلمة الله هي العليا ومن ثم بعدما ينتصروا بتوزع الغنائم على الناس فياخذ حظه من الغنيمة ماشي بس ما يجعلش همه لا يجعل همه الأكبر أن يخرج عشال غنيمة لو خرج لأجل الغنيمة فله ما نوى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوى عقالا فله ما نوى وبالمناسبة دي أنا عايز يعني أحط حشية مهمة يعني وردت على بالي في الجرايد بقالهم يعني يمكن أكتر من 3-4 اسابيع بمناثة الهجمه على السلفيين يعني ان جايبين لي كلام في شريط كنت قلته من حوالي 17 سنة وأنا بتكلم عن الزل المضروب على الأمة ومن جملة ما تكلمت به الفقر في بلاد المسلمين فقلت من جملة ما قلت في وسط كلام طويل وسياق إن الخزائن في بلاد المسلمين كانت تملأ من الغنائم التي تكون نتيجة الجهاد في سبيل الله فأولت لو أن الجهاد في سبيل الله كان ماضيا والجهاد ماضي إلى يوم القيامة رغم أنف من يقول بغير ذلك لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ماضي إلى يوم القيام سواء تعطلت فريضة الجهاد بأي سبب من الأسباب التخاذل والانبطاح أرضا والتقلب ظهرا لبطنه والكلام ده ممكن فترة من الفترات الجهاد يعني لا يقوم ولا ترفع له رأي وبعدين نرجع مرة أخرى إذا أدن الله تبارك تعالى فأنا كنت بقول إن من ضمن العوامل أو من ضمن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء التي كانت تملأ خزائن الدولة الإسلامية هي الغناء طالعين بقى يردوا علي كاتب كده متخصص في أمراض الجنس شغلته كده في أمراض الجنس يعني وبعدين عشان في فوضى وما فيش رقابه والمؤسسه الرسميه مريضه من زمان واحتضرت في فتره من الفترات وبتحاول تلتقط انفاسها ونحن بنقوي المؤسسه الرسميه عشان خاطر بعض المؤسسه الرسميه عماله ترمي السلفيين بالتشدد والارهاب والكلام دوت إحنا نحن الذين حافظنا على هوية مصر على الاقل في السنوات الماضيه في السنة الماضية نحن مع عشر السلفيين حافظنا على هوية مصر عشان ما فيش حد يزايد علينا يعني الازهر هو الذي حافظ على هوية مصر لا انتوا عارفين الأزهر كانت ايه وكيف كان حال الأزهر وكيف كان الأزهر مسيس الكلام ده كله انا مش محتاج ان انا يعني ابسط عليه الأدلة لان الملف ضخم جدا يعني ولازال الآن وشيخ الازهر النهارده بيحاول إلى حد ما ان هو يلم الاوراق بيحاول الى يلم الأوراق. ويا ما شتم في السلفيين اما ما كان رئيس جامعه الازهر والكلام ده واتكلم عليهم كلام في قناه النيل الاخباريه كلام كله باطل يعني والحلقات بتاعته مسجله عندي والرد عليه جاهز يعني لكن الآن بيحاول إن هو يعمل خطاب متزن يقولك نلم السلفيين على الإخوان على اللي مش عارفين بتاع ونحاول نعمل إيه خطاب خطابا متزنا يعني يعبر عن مصالح الامه أهلا وسهلا مفيش مشكلة لكن لا أنا عايز أقوله بمناسبة هجم على السلفيين وأنا نلت الحمد لله قصة يعني لا بأس به من هذا الهجوم وخدوا شريط بتاع الولاء والبراء والكلام ده وعادي يطنطنوا كأن أنا لم أقل إطلاقا في حياتي إلا هذا الشريط نعم نحن خزائننا المال فيها قليل أحد أسباب قلة المال ترك الجهاد في سبيل الله ليه لأن كان الغنائم التي لم تحل لسود الرؤوس غيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم دي عبر عن أموال وما يتصورش حد ان احنا زي ما بقول اللي بيرد عليا استاذ في مجمع البحث الإسلامية بيرد عليا بيقول اللي انا بقوله ده كلام فظيع والكلام ده هو بكل اسف لم يسمع الشريط انما الصحفي اللي كتب المقال هو اللي قاله الجملة المبتورة دي فبيقول ان اخونا الحويني لما بيقول هذا الكلام ده كلام مفزع انا بقول للدكتور روح لاجع الشريط واسمعه من اوله الاخره الكلام الذي اقوله انا ليس كلام مفزعا ده كلام شرعي ونصبت عليه عشرات الأدلة ويروح يقرأ كتاب الجهاد في البخاري على الأقل أو كتاب الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه عشان يتكلم عن حكم الغنائم وان طلب الغنيمة ما كانش يسوي قطع الطريق يا دكتور لأنه بقول إنه إنه ان أنا صورت المسلمين كأنهم قطاع طرق كل همهم يحصلوا على الغنائم أنا اللي أقول هذا بطبيعة الحال والجهاد في سبيل الله لم ينصب لغزو بلاد الناس لمجرد الغزو ان انا اخد خيراته زي ما بتعمل الدول المستعمرة الان الدول المستعمرة بتعمل ايه النهاردة لما بتدخل بطسته على بلاد المسلمين خصوصا لانه مش محتل غير البلاد المسلمين طلعوا لي بلد في العالم غير مسلمة حصل عليها اعتداء ولا احتلوها ولا اخدوا خيراتها لا كلها بلاد مسلمة يدخل ياخد خيراتها وياخد البترول اللي فيها وياخد المنجنيز والقصدير والدهب والكلام ده وإذا كان فيه يورانيوم ياخدوه بالمرة زي ما في السودان وغيره والكلام ده كل البلاد المعتادة على بلاد مسلمين باسم تحت اسم أي او تحت أي شعار الحرية والديمقراطية ونشر العدالة ورفع الظلم عن الأقليات إلى آخر هذه الشعارات إحنا كمسلمين إذا دخلنا على بلد الملدان ما بنحتلش حد لكن بنقول خلوا بيننا وبين قلوب الناس نريد أن ندعو الناس إلى الله دون أن نجبر أحدا على الدخول في الإسلام افتح للبلد بقول له أنا افتح للبلد حتى أدعو إلى الله عز وجل بالحسن ليس هناك في الإسلام أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر ده ممنوع في الإسلام وده إجماع الأئمة كلهم أنه لا يقتل كافر لمجرد كفره أبدا إنما إذا قتل يقتل إنه اعتدى أو إنه منع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا بقول له افتح البلد أنا سأدعو إلى الإسلام وهو دين الله الحق الذي لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من أحد إلا إذا دان به وهو دين الانبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تحل البلد أدعو إلى الله والله قبلوا دعوتي اهل وسهل هذه مشكلة لم يقبلوا دعوتي لا سلطان لي عليهم يفضل زي ما هو على دينه بس أنا عندي شرط أن يدفع الجزية نظير إن أنا احميه أن أنا يعني أقوم بحقه إننا أنا له الخدمات كل ده الجزية وأرجو الا يتصور أحد ان الجزية تساوي الضريبة لا الكلام ده غير صحيح الجزية لا تفرض إلا على كافر لكن لا جزية على مسلم عشان كده ما ينفعش أن أنا أقول الجزية هي الضريبة الكلام ده كلام خطأ غير صحيح المسلم ليس عليه جزية، المسلم عليه زكاه ولا يجب في مال المسلم إلا الزكاة فقط، أما الصدقة فهي تطوع، لكن الضرائب دي ليست من الإسلام في شيء، إن أنا أفرض ضريبة معنى الضريبة إلا إذا اقتضى أن أفرض على الناس شيئا فوق الزكاة لمصلحة عامة وبعدين ألغيها. يعني افترض ان احنا دخلنا حرب ضد عدو وايه بن... بنلم الزكاة من الناس وانا ارجو من اولياء الامور امور المسلمين ان يجبوا الزكاة من الناس قسرا وان يضعوا الضرائب عنهم لو جمعوا الزكاة ستكفي ما يحتاجه الناس عايز تبنوا مستشفيات عايز ترصف طرق عايز تعمل اي خدمات في البلد الزكاة ستكفي وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الزكاة ولن يتهرب أحد من الزكاة ممكن يتهربوا من الضرائب لأنها ظالمة جائرة لكن الزكاة ده بيعامل رب العالمين فلا يستطيع أن يتهرب منها بالعكس ممكن يدي أفضل ماله عشان بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدي بزيادة يقول لك عشان اكفر عن سيئاتي أو إن أنا ما دفعت الزكاة من سنوات طويلة فأنا أدفع الزكاة فالزكاة في وازع ديني بيجعل المرء أنه يدفع الزكاة وهو مستريح القلب بل بالعكس ممكن يزود عليه افترض إن يعني جمعنا اموال الزكاة كلها وبعدين حصل حالة حرب محتاجين سلاح والزكاة ما تكفيش يبقى الحاكم المسلم في هذه الحالة ينظر كم مليار يحتاجه يقول لك عايزين مثلا عشر مليار 20 مليار طيب كان بيت عندي او كان فرد عندي في مصر مثلا نقول 80 مليون العشرة مليار دول على 8 مليون يبقى حظ الفرد كذا يبقى بدءا من الحاكم يحط نفسه في الليستة ما يطلعش برا ويفرض على الناس ويطلع هو برا بدءا من الحاكم لحد اقل واحد يفرض على كل إنسان ما يستطيعه حسب دخله لأنه مش هيستوي الإنسان اللي بياخد عشرة عشر تلاف وعشرين الف, ألف وثلاثين ألف مع اللي بياخد تلتمين جنيه إنما تبقى نسبة وتناسب لكن كل واحد بيدفع بعد ما نجمع المبلغ المطلوب لتسليح الجيش ولشراء الأسلحة يلغى القانون ما يبقاش قانون دائم ليه لأنها حلت محل الزكاة فالزكاة هي التي تفرض على المسلم والجزئة تفرض على الكافر ده كلام نهائي ما فيش فيه فصال وتفتح أصغر كتاب من كتب الفقه تجد هذا الكلام في هذا التفصيل فأنا عندما أقول إن الغنائم كانت بتغني المسلمين وتملأ جيوبهم بالمال ده كلام حقيقي لا ينازع فيها أحد ومش معنى ذلك أنك أنت تحرف كلامي وتيجي تقول ان احنا اصبحنا كقطاع الطرق عملين نفتح البلاد وننهب اموالهم انا ما قلت هذا ولا ينبغي ان اقوله لي لانه ليس هناك نص شرعي يسمح لي بان اقول هذا الكلام ده من جملة كما قلت الافتراء على السلفيين في الاوينة الاخيرة وطبعا الاوراق اللي جاياني الكثيرة من الاسئلة على الشريط الرسال القصيرة برضو الناس كثير طالبين مني إن أنا أتكلم عن الحدث القرية وعن الأهجماء السلفيين ورأيي في المسألة دي، وأنا إن شاء الله يعني أجعل هذا في برنامج حواري، برنامج حواري بيكون أفضل من ان أنا أتكلم يعني بمفردي، أفضل إن أنا في بمفردي أتكلم في العلم وفي التأصيل العلم والكلام ده وفي البرامج الحوارية ممكن نتناول هذه القضية وعندي كلام كثير أقوله في هذا الشأن يعني القصد. الذي أرجع للكلام بتاعي الأولاني عشان مفيش حد الصور أنا خرجت ونسيت الموضوع الذي يجاهد بنية الغنيمة اهو اذا جعل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مقصده الأول ومن ثم هيكسب غنائم هذا لا بأس به لكن اذا قدم الغنيمة ونسي كل الجهاد في سبيل الله والتقرب الله بالجهاد يبقى له ايه له ما نوى هو ملوش ملوش غير كده ده في حاله ايه في حاله ما لو آآ آآ يعني آآ كان هناك معنى القربه ومعنى الاباحه طيب هو رفع اللقمه الى فم امراته يبتغي وجه الله بالاحسان اليها لان الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف ده امر من الله عز وجل عاشرهن بالمعروف فانا عايز انفذ الحكم ده وفي نفس الوقت ده هيكون مسار تحببي اليها فده هيزيد الموده والالفه وزكتني كديه هتخف شويه عن دماغي يعني يبقى كده انا ايه قصدت وجه الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت حظي نفسي داخل في في الموضوع خلاص دي يمكن واضحة شوي طيب اذا قصد حظ نفسه بس لم يقصد وجه الله عز وجل يبقى تبويب البخاري هنا مناسب ان يحط الحديث ده حتى لان الشرط الاول من الحديث انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها هو ده المقطع الذي يناسب التبويب 100% إنما الأعمال بالنية والحسبة حتى ما تجعله في فيه دي, دي حتى ما تجعله في امرأتك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول حتى ما يكون لك فيه حظ نفس عادة تؤجر عليه برضو ليه قال لك لأنك بهذا تعين المرأة على برك وعدم النشوز عليك وبالتالي أسديت إليها جميلا ومعروفا كتتعذب بسببه إبقى أنت أسديت إليها مصلحة يبقى بهذا التأويل يمكن أن يدخل الـ الـ المو... الـ الـ تدخل مسألة وبعدين الاستقرار البيت وحسن التناغم بين الرجل والمرأة ده برضو كله بيعود على الأولاد بالخير يطلعوا أولاد صالحين يعني المنظومة وإن كانت غير مباشرة لكنها تصب في النهاية في المعنى البر والإحساد وهنبعد بعيد لي عندنا حديث أبي ذر صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني إذا أتى الرجل أهله له صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها صدقة أجر يعني قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في حلال مع إن ده حظ النفس فيه يعني أكثر بكثير من انه مجرد يضع اللقمة في فم امرأته ومع ذلك قال وفي بضع أحدكم صدقة أن الصدق هنا بمعنى, بمعنى الأجري ودلل على ذلك أنه إذا وضع في حرام كان عليه وز كذلك إذا وضع في حلال كان له بها أجر ده في التبويب الأولاني بتاع الإمام البخاري لما قال باب الأعمال بالنية والحسبة وانتوا شايفين ان انا في غضون شرحي اوردت فوائد اخرى لم يذكرها الامام البخاري لما تضيف الفوائد التي ذكرتها دي الى الفائدة التي ذكرها البخاري في هذا الباب هتلاقي طلعنا خمس ست فوائد ده من من من اول من أول تبويب فقط كل تبويب هنحط عليه برضو ايه اشياء يعني الموضع الثاني في صحيح البخاري الامام وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز قال باب رساء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أصل المرثية هي ذكر محاسن الميت يقال رثيته إذا ذكرت محاسنه بعدما يموت ويقال رثيت له إذا توجعت من أجله. الإسماعيلي أحد الأئمة الكبار أبو بكر اسماعيل له مستخرج على البخاري اعترض على وضع البخاري أو على ترجمة البخاري هذه الترجمة في الصحيح باب رثاء النبي. صلى الله عليه وسلم سعد ابن خوله قال إن رفاء ذكر محاسن الميت والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر يعني محاسن سعد ابن خوله بل توجع له كأن الإسماعيلي كان يريد أن يقول البخاري الآتي باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خوله لو زود اللام على لسعد كانت تناسب مقصود البخاري كان الاسماعيلي يقول كده لان نقول بقول رثيته لم نعدها باللام يعني رثيته اذا ذكرت محاسنه ورثيت له اذا توجعت واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتوجع أن سعد بن خولة مات في مكة التبويب واضح طبعا لأن في آخر الحديث لما سعد بن أبي وقاص قال رسول الله أخلف خلف أصحابي يعني أنا هموت في مكة كما مات سعد بن خولة في مكة كان خايف سعد بن أبي وقاص يموت في مكة في البلد التي هاجر منها إلى المدينة فقال له إنك لن تخلف بعد أصحابك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت إلى آخر الحديث ولعلك أن تخلف فيضر بك, فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون لكن الباء النبي صلى الله عليه وسلم بقى. لكن البائس سعد بن خوله فكلمة البائس هنا تدل على أنه يتوجع له لا يمدحه ولا يذكر محاسنه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة يرثي له دي مش من كلام سعد بن أبي وقاص ولا من كلام عمري بن سعد إنما هي من كلام الزهري ده يسمى في علم الحديث المدرج أن تدرج كلاما من عندك على الحديث خلاص وبيّن هذا الإدراج أبو داود الطيالسي في مسناده بيّن أن هذا من كلام الزهري يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتوجه لسعد ابن خولة لماذا يتوجع لسعد ابن خولة لأنه مات بمكة و. الصحابة نهوا أن يرجعوا إلى البلد التي هاجروا منها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني تظل أعمالهم خالصة لوجه الله ولذلك كما في حديث العلاء بن الحضرامي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يبقى واحد منهم بعد الصدر ثلاثة أيام إلا ثلاثة أيام يعني بعد الصدر بعد الدفع من من في نهاية الحج يعني لا يجوز للمهاجري الذي هاجر من مكة إلى المدينة أن يظل بعد ثلاثة أيام في مكة يعني إذا كان له شغل عايز يشتري أشياء أو الكلام ده عنده ثلاث ايام فقط بعد ثلاث ايام ممنوع يظل في مكة حتى تبقى هجرتهم لله تبارك وتعالى طيب رثاء الميت احنا عندنا حديث رواه ابن ماجه واحمد وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن ابي اوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي ذا بقى مخت... بيسمى مختلف الحديث يعني اختلاف الحديث تلاقي حديث ظاهره يعارض ظاهر حديث آخر اللي مش دارس مبحث التعارض والترجيح في أصول الفقه ويعرف كيف يجمع بين المعاني اللي هي ظاهرها التضاد بيتهم الشريعة بالتناقض أو يركن حديث وياخذ التاني يرجح يعني لا الأصل أن تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ده الأصل بشرط صحة الحديثين إذا لم يصح حديث منهما الذي لم يصح اركنه على جنب ويبقى دلالة الحديث صحيح كما هي ما تعرضش حديث ضعيف تضرب بحديث حديثا صحيحا ده ممنوع إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض فلا بد من الجمع اولا إذا عجزت أن أجمع بين الحديثين ما بقي إلا الترجيح والترجيح له ضوابط وله مراتب أوصلها العلماء إلى أكثر من مئة مرجح. إذا ما كانش المرجح الأولى ينفع يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس يبقى الثالث لحد المرجح المائة أو بعد المائة بقليل ولا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان من مائة وجه أبدا مستحيل كان ابن خزيمة رحمه الله أحد فرسان هذا الميدان كان يقول من تعارض عنده حديثان فليأتني وفق له بينهما بأن يحمل كل حديث على وجه من الوجوه فنعندي حديث الله بن أبي أوفى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراثي وفي نفس الوقت يقول لك إيه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة هل في تعارض أو لك لا مش تعارض؟ أنا قلت في بالدلوقتي من شوية بشرط إيه صحة الحديثين هننظر حديث سعد بن أبي وقاص اللي احنا بنشرحه ده صحيح مئة بالمئة اتفق عليه الشيخان أسنيده كالشمس ووضوحه ما فيش أي إشكال في صحته طب نبص للحديث الثاني لو عن المراثي هل ذا صحيح ولا لا أقول لك لا ليس بالصحيح ليه لأن في إسناده راون يقال له إبراهيم ابن مسلم الهجري أبو إسحاق الكوفي ضعيف الحاكم أنت هتقول لي أن الحاكم صححه زي ما أنت لسه أيلون شوية أقول لك نعم الحاكم صححه ولكن الحاكم لما قال صحيح الإسناد أضاف للحاكم الحاكم رأى الحديث ده في موضعين من مستدركه في الموضع الأولاني قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم ينقم على إبراهيم بحج يعني إبراهيم الهجري اللي أنا قلت لكم أنه ضعيف الحاكم يرى أن الذين ضعفوه ليس في أيديهم حجة لتضعيفه إنما هو ثقة ولذلك الحاكم صحح الإيه الإسناد إحنا بنقول لا أكثر النقادي هؤضعفوه وهم أمكن من الحاكم وأقوى بالإضافة لأن جرح إبراهيم بن مسلم الهجري مفسر سفيان بن عيينة قال وده الجرح المفسر بقى أهو وشعبة بن الحجاج برضو فسر جرح بتاعه مع آخرين كما سيأتي اسفان <سؤال> بن عينة بيقول عرض علي ابراهيم الهجري هو يقال له الهجري نسبة إلى بلدة اسمها هجر في اليمن بلدة مشهورة وتنسب لها القلال المشهورة قلال هجر دي قال عرض علي ابراهيم الهجري أحاديثه قال فرحمته ليه لأمل لخبط الدنيا فما كان يروي مرة عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروي عن عبد الله موقوفا وكل دي الأخبط فسفيان بن عيينة علم له على الحديث المرفوع وعلى الموقوف قال له لا داء النبي صلى ع... الله عليه وسلم هو اللي قاله ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اللي قالو الصحابة فده يدل على إن إبراهيم كان مغفلا بحيث أنه لم يضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحابة لخبطهم في بعض دخل المرفوع في الموقوف وده جرح مفسر بسوء حفظ إبراهيم وشعبة لما ذكر إبراهيم الهجري قال كان رفاعا رفعني يعني يعني ياتي على الحديث الموقوف فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اي يرفعه وده في دلاله على سوء الحفظ يبقى ازاي لم ينقم عليه بحجه لا بل النقاد لهم الحجة البليغه في تضعيف إبراهيم ده الجواب الأولان ان حديث نهى عن المراتي ضعيف وحديث سعد نواقص صحيح يبقى ما يضربونش ببعض اركن الضعيف والريح دماغنا طيب الحديث ده بتاعناها عن المراثي رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن مسلم هجري عن ابن أبي أوف طب واحد يقول إيه يعني اللي فيه أقول لك ممكن واحد يقول لي طم سفيان بن عيينة طالما هو اللي صلح لإبراهيم الكتاب بتاعه يبقى يعرف ما يرفعه إبراهيم مما يقفه يبقى إبراهيم سفيان عيينا إذا روى عن إبراهيم فانه يميز روايات إبراهيم الموقوفه من المرفوع فإذا روى سفيان عن إبراهيم حديثا مرفوعا يبقى سفيان عارف انه مرفوع لأنه لا يمكن يعرف ان إبراهيم غلط فيه ويرويه يبقى ما روى عنه سفيان فصحيح دي المفروض كده وسفيان قد روى عن إبراهيم هذا الحديث فماذا أنت قائل هقول لك أنا موافق هوافقك يا ماشي ما رواه سفيان عن إبراهيم حنمشيه وأنا مش عايز أخوض أكتر من كده عشان الدرس ما يتقلبش يعني غامض لكن حمشيه وهنعتبر أن الحديث صحيح فهل في تعارض ما بينها عن المرافق وما بين رثاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لك لا إذا صح حديث عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناع المراتي يبقى المقصود به ذكر محاسن الميت الميت اللي لمنه عنه إنما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة توجع وليس ذكر محاسن يبقى الحديث دا راح تجهه وحديث سعد راح في جهة إذن ما فيش تعارض لأن كل حديث بيخدم فكرة نهى عن المراثي أينها نهى عن ذكر محاسن الميت منجيش نقول في واحد مات إنه كان عضو مجلس الشعب وقال يدير الفلانية وناجح كم دورة من الدورات وعمل القانون الفلاني ومش عارف عمل إيه أو واحد مثلا دكتور يقول لك زميلي مش عارف إيه ومعاد دكتوراه من السربون ومعاه دكتور من بتاع اسمه أمريكا ومن ألمانيا والكلام ده واعودوا لي الكلام ده لأن ذلك ليس بنافعه عند الله فمنفعش إنك انت تذكر ما أثره وناشينه في الدنيا تبتذكرها المين هل, هل الناشين دي حتنفعه لا أي بني آدم مقبل على ربه تبارك وتعالى ينبغي أن يخلع نياشين الدنيا ويلخيها خلف ظهره ليس أحد من هؤلاء يفضل عمر بن الخطاب أو يساويه ومع ذلك لما طعن عمر رضي الله عنها وأراد أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر قال لابنه عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقل لها أمير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين بأمير أهو خلع نياشينه في الدنيا إن هذا النشان اللي كان شيله في الدنيا أمير المؤمنين ما ينفع يخد معاه قال له إن اليوم إني لست اليوم للمؤمنين بأمير لكن قل لها عمر كما سمتني أمي أو كما سماني أبي إذا خلع نياشينه لما الواثق. كان يموت وكان نايم على السرير قال نزلوني على الأرض وضعوا خدي على الأرض وجعل يقول وكان ذلك هجي كان قوله الدائم كان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه وأرجع إلى عمر بن الخطاب كما في بعض الروايات قال لابنه عبد الله يا بني أنزلني من على السرير وضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني إن هو حط خده على الأرض يعني في حال ذل فما جيش أنا واحد ميت وعد أقول دا كان كزاو كان كزاو زميل كزاو وكان عضو في كذا وكان نائب رئيس المشعارفية كان وزير كذا ونائب رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء والكلام ده أو رئيس جمهورية أو لا لا لا كل الناشين دي ممنوعة ده يتفاخر بها في الدنيا أما وأنت ذاهب إلى ربك سبحانه وتعالى ما ينفعك إلا ما قدمت وابتغيت به وجه ربك يبقى إذن لما الأشوب بقى نهى عن المراثي أينها أن تذكر محاسن الميت وأن تذكر يشينه أما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة ده توجع وهذا مشروع وهذا مشروع ده احنا خدنا كده يعني النهاردة خدنا فائدتين وأضفنا إليها بعض الفوائد الأخرى وفي المرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول تبويبات الإمام البخاري بس عشان أنا عايز بس يعني الجماهير تعرف تعرف أن نصوص الشريعة أحاطت بكل ما يحتاجه العباد لكنها تحتاج إلى غواص ماهر تحتاج إلى غواص ماهر بالإضافة لأن الحياة يعني مش لاي وقت يعني أنا الرسائل كثيرة وجاتني برضو رسائل في أثناء الحلقة كثيرة أنا جوبت على حديث منها والحديث ده يعني ظللوه بظل خاص يعني كأنه مهم جدا يعني يقول إذا كان الاسلام لم ينتشر بالسيف فما تقول في حديث ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله طبعا أنا جاوبت عن يعني بعض معاني هذا الحديث في أثناء كلامي عن مسألة الغنائم بس أنا برضو لن أخلي المقام من يعني فائدة سريعة عن هذا الحديث ويعني بعتذر لي أخي إسماعيل دراز أظن هو اللي بعدي مباشرة في البلنانج أن أنا أخذ منه يعني خمس دقائق زيادة يعني. <تصفيق> حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله بعض الجهلة ممن يطببون البهائم شغلتهم كده يطببون البهائم مش البن البهائم عمل كتاب آآ آآ عن السنة فقال إن هذا الحديث كذب صراح على النبي صلى الله عليه وسلم وانا قلت يطببون البهائم عشان تعرفوا انه معذور الاول لما يدخل في العلم الحديث وعلم الفقه والشريعة والكلام ده وانا ارجو ان ما فيش حد يتصور ان انا بـ بـ بـ باحتقر مهنة طبيب البهائم بس عشان برضو فيش حد ايه برضو يتصور ان انا باغمز حد لا انا لا اغمزوا احدا وربي شهيد على قلبي يعني لكن لبنى الادم ده بالذات أنا بقول له خليك في مهنتك اتعامل مع البهائيين لكن ملكش دعوة بالشريعة الشريعة لها رجالها لما يجي يقول على حديث زي ده وهذا الحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مع أبي هريرة سبعة من الصحابة كمان يعني لو حاولنا نحن نقول متواتر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى الوجه لان التواتر ملوش حد معين مافيش حد يحطلي تواتر ب تسعه ولا تمانية ولا تسعين ولا الكلام ده التواتر ما توافرت الهمم والدواعي على نقله لكن رواه عن ابي هريره اكثر من ثلاثين نفسا فالحديث مائه بالمائه صحيح واجمعت الامه عن بكره ابيهم على ان الحديث صحيح طيب ايه تاويله الناس اقسام الناس ايه اما مؤمن واما كافر واما منافق ما فيش صنف رابع يا مؤمن او مسلم يعني او كافر او منافق طبعا هنكلمة الناس دي هنحاول نشيلها ونحط واحدة من الثلاثة دول طالما الناس ينقسمون إلى ثلاثة وحنقرى الحديث ونشوف هيستقيم معاني واحد من الثلاثة دول أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله ينفع طبعا ما ينفعش لأن المسلم بيقول لا إله إلا الله وطبعا المؤمن باب أولى أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يقول لا إله إلا الله ينفع؟ لا ما ينفعش لأن المنافق بقول لا إله إلا الله ها ممكن يكون من أكفر الكافرين بس جهر بالكلمة حتى يعصم دمه وماله يبقى أمرت أن أقافل أن أقاتل الكافرين حتى يقول لا إله إلا الله وده اللفظ اللي يستقيم يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص ده أول حاجة وقد أتى هذا نصا في رواية النساء ولفظ رواية النساء أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله يبقى أنا عندي صنف واحد اللي هو المشركين ماشي حديث بريدة بن الحصيب الصحيح مسلم وهو بيرسل حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا ليقاتل أوصاهم قال لا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ااصبت حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنكم إن تغفروا ذمتكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله عشان انت لو غلطت ما تنسبش الكلام ده للوحي تنسبه لنفسك وقال له أنزلهم على أحد ثلاث خلال انا داخل بلد من البلدان القصد الاول للجهاد هو نشر الاسلام ليس بالسيف عشان انا بتكلم كلام واضح اهو انا دخلت يا جماعه اسمحوا لي ادخل البلد حتى ادعو الناس الى دين الله قالوا لي تفضل ادخل لا سلطان لي عليهم سادعو الناس اللي حيدخل منهم في الدين طواعيه يدخل خلاص من اراد ان يبقى على ملته هو حر بس في جزيئه الدفع والكلام ده مش, مش, مش السنه اللي قررته القران هو الذي قرره كما في سوره التوبه وامرهم وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال المشركين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزية عن يد وهم صاغرون كلمة عن يد وهم صاغرون كلام واضح عربي مش عايز تفسير يعط الجزية وهو صاغر نتيجة كفره انا عبرت عن الكلمة دي في الشريط برضو اياه اللي اتكلمت عنه من شوية قلت يدفع الجزية وهو مدلد الودان اموا ماسكوا الكلمة دي يطبلوا بيها وقال لك ايه بيسعى الى الفتنة الطائفية ومش عارفية والكلام ده وازاي والمواطنه ومش مواطنه وازاي دلد الودان والقصة اياها دي خلاص يعني أنت كلمة دلد الودان ومش عجبك وشايف انها كلمة عاميه خلاص أنا سأقرأ قرآن مش هو كلام من عندي وكلام القرآن أقوى جدا في, في المراد أقوى من كلمة من دلد الودان وكمان حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى خلال التلاتة يسيبني ادخل البلد أدعو ماليش علاقه علاقة بيه مش عايز يؤمن يبقى يدفع الجزية لا عايز يدفع الجزية ولا يتركني أدعو مفيش اللي أن أنا أقاتله إذن أمرت أن أقاتل الناس في حالة واحدة فقط لا غير مش المساله سبهلالة كده ادخل حارب ها؟ واجتاح الناس وخذ أراضيهم وخذهم سبايا والكلام ده لا أنا عندي الثلاث حالات وفصلتهم اهو قلت أن أقاتل المشركين أهو إنت أقاتل المشركين إذا رفضوا أن يدفعوا الجزية عايزيز ظل كافر هو حر لا اكراه في الدين لن نكره احد عن الدخول في, في الاسلام بس يدفع الجزية كما أمر الله عز وجل ودفع الجزية مش من الحديث عشان ما فيش واحد يقول لي الحديث مش متواتر اصل الحديث ضعيف اصل الحديث مكذوب ها انا جايب لك قرآن حتى يعطوا الجزية عن يدهم ومصغرون قال لي لا هسمح لك بدخول البلد ولا هدفع الجزية ما فيش غير التالتة لانه لا يجوز لأحد ان يحجب الهدى عن الناس ليس من حقه ان يحجب الهدى عن الخلق لازم يسمح لي أن أنا أبين للناس الحق من الضلال رفض الكلام ده يبقى هو ده الذي يقاتل يقاتل يبقى يقاتل في حالة واحدة إذا رفض أن يسمح لي أن أدعو الناس ورفض أن يدفع الجزية ما بقي إلا القتال وهذا هو منصوص حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم والذي أجمع العلماء على صحته يبقى أنا لما أفهم بأن با يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس أي المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله كلمة حسابهم على الله تشير إلى النفاق ممكن يقول لا إله إلا الله وليس بمؤمن وليس بمسلم وأبطن الكفر وأظهر الإسلام إبقى هذا حسابه إيه حسابه على الله عز وجل أنا ما بعثت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأفتح بطون الناس ولا أشق قلوبهم بل كان يقبل على نيتهم ثم يأكلوا سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى في يعني كل مرة إن شاء الله نجاوب على سؤال من هذه الأسئلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسال دموع العين عن سر البكاء وعن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء